جد الجديد كلمات الشاعر راكان بن بدن أداء صالح آل سالم جد الجديد وكل مطرود ملحوق والبن ومس الرجال طلبها تسبق يا ابو نصر ولنته بمسبوق هذه هي اللي تطربك من طربها هذه هي اللي تضربك من طربها ترخص لها من غالي المال وتسوق والكايدة هانت على اللي خطبها أيشت مخايلك ولاحت لك ولا بروك ورهيت بالجزل مهمك تعبها تجيبها لو يصبح الطاق مطبوك والبن غزايز للولد, للولد لا ندبها جد الجديد كل مطرود ملحوق والبن نوامس الرجال طلبها تسبق يا ابو نصر ولن تهب مسبوك هذه هي اللي تطربك من طربها هذه هي اللي تطربك من طربها وضحيت تميز بالجزيرة عن النوق ما غيرك أحد يا ابو كسبها وضحى ان طباعها بك الشوق تتعب جانا ما تحسب تعبها بما قد مد عن ما عاجها العك أول منابت الوسامي شبابها أول منابت الوساميش شبابها كذا الجديد وكل مطرود ملحوق والبن ومس الرجال وطلبها فسبق يا ابو نصر بمسبوق هذه هي اللي تطربك من طربها هذي هي اللي من <تصفيق> على كل زملوك وتلد الراعي يا من عقبها جرد الرقاب لهن عرانين وشدوك ونخد عرب فاقر اللي حسبها طول الغوارب والظهر خلف مفوق متميزات الوصف محذن غلبها بتميزات الوصف محذن غلبها <تصفيق> جد الجديد وكل مطرود ملحوق والبن وامس الرجال طلبها تسبق يا ابو نصر ولنته بمسبوق هذه هي اللي تضربك من طربها هذي هي اللي تضربك من طربها يقر لك بها مخلوق عن كل مخلوق سودا على فعلتنا مسعر بها وبانها ساسه من بعد ما تنطق اللابت كل المراج نسبها أخوان وقفتهم سوا ما بهبروك وعيال عود وقفته ما حجبها وعيال عود وقفته ما حجبها جد الجديد كل مطرود ملحوق والبن ومس طلبها تسبق يا ابو نصر ولن ته بمسبوق هذه هي اللي تطربك من طربها هذه هي اللي من طربها الكل منهم للمهمات صندوق من لعبة انت مع اللي ندبها سبعان لما صار للمجد منطوق تقدم على العليه وتاخذ طلبها من غير قاصر القبائل ولا عققبائل للعزه للعزي ذهبها قبائل للعزه الماع ذهبها فدحين ربعيات لي في السماء فوق يزل دونهم ما حجبها أفخار وماري كل ملاحة بروك هذه هي الغلبة ولحد غلبها هذه هي الغلبة ولحد غلبها جد الجديد كل مفروض ملحوق والبن ومس طلبها تسبق يا ابو نصر ولنته بمسبوق هذه هي اللي تطربك من طربها هذه هي اللي تطربك من طربها